بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الآفال قل الآفال لله والرسول فاتقوا الله أصلحوا ذات بينكم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما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 إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعلاق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله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 لهم يومئذ دبره الا متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه أَوْ متحيزا الى فئه فقد با بغضب من الله فقد با بغضب مِنَ اللَّهِ وماواه جهنم وبئس المصير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 تتق الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم فرقانا ويكفّر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك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 وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ فَاعْلَمُوا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 إذ يريكهم الله في منامك قليلاً ولو أراكهم كثيراً لفشلتم لفشلتم ولتتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه علِيم بذات الصدور.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 وإما تخافن من قوم خيانتهم فأبذئ إليهم على سواه فأبذئ إليهم على سواه إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسب الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون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 يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ايكم منكم عشرون صابرون يغلبون 200 وَإِنَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُونَ أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بأنهم, بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُون الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ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 وَإِنَّ يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأُفُوسِهِمْ في, فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ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 والذين آمنوا وحَجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذينَ أَوَّلَنَصَرُوا وَالَّذينَ أَوَّلَنَصَرُوا لَهِمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ هم أولى ببعض في كتاب الله